أخذ مرش الإلهيس يسوع ومجد في سما صرت شفعنا في الحياة ورئيس الملايك كرم خائف وقت الحروب تحوش ابليس عظيم في الملايكه ورئيس وفي الشدة تنجد رؤية مذكور انك غلاب في المغرور بدلت الظلمة بالنور يا رئيس البالي كرمي خائر عشان جسد موسى بخطه وحكمه مدروسه ابطلت مشورت المنبوسة غلبت بقوه ربك الفادي نصرت في حربك والنار نصيب لعدواك رئيس البلاي كامي فرحت صفوف المؤمنين وهربت منك الشياطين فروا قدامك هاربين قف ريس ماريب نلقاك ونستنى لحظة لوهاك تفرح قلوبنا برؤياك رئيس البالي كام خائف مليك قلوبنا بالأفراح لما شافت كتير جراح المهموم من هموم أطلب من إلهنا البار أصوار الشر الدبا نهار صلي عشان باستمرار يا إسلماني كرم خائف ساعدنا يا رب نعيش وياك ونقضي بايل مع معاه بل شفعيت المال يا رب بطرفنا البابا شنودة حابفنا وأنبيا كوب وصسقفنا بشفاعة الملك بحقيق